حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم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 كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةً فِرْعَوٰنٍ إِذْ قَالَتْ رَدْبِنِ لِي عِندَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٰنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٰنَ ونجني مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ